أجمعين حياكم الله وبياكم واهلا بكم في هذه القاعة قاعة المحاضرات والندوات ولله الحمد يعني نشكر جهاز الإرشاد والتوجيه الحرص الوطني على هذه الاستضافة الطيبة الجميلة وكذلك على هذه السلسلة من المحاضرات للمشايخ وطلاب العلم والدعاء أما أنا فمثل ما المقدم جزاه الله خير قال شيخ أنا أخوكم سلطان الدغيلبي يعني وتعرفوني لاني شيخ ولا بداعية كنت فحط عند استاذ الملك فهد فالحمد لله على الهداية ولكن الدين أحبتي في الله لمن صدق ليس لمن الدين لمن صدق ليس لمن سبق ويحق لأي واحد منا أو بيننا أن يكون في يوم الأيام هو الداعية وهو المتكلم وهو الذي ينصح وهو الذي يوجه بل والله فيها الآن علماء وقضاه ودعاه ما زالوا في المقاهي وعلى الأرصفة وتحت الانقاذ وسبحان الله هذا الدين عظيم والله أحبتي بالله دين عظيم عمر لما أسلم وقيلت المقولة المشهورة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر أسلم عمر وكان رقمه أربعين فطار عمر فصار ثاني رجل في الدولة والأمة الإسلامية فلا عجب ولا ضير ولا غرابة يستطيع أي واحد منكم في يوم الأيام أن يكون هو الداعية وهو الناصح وهو الموجه لأن هذا الدين ليس بالحسب ولا بالنسب هذا الدين معياره هو التقوى عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشية والنار لمن عصى الله ولو كان حرا قراشية بلال عبد حبش اعتقها الصديق في الفردوس الأعلى في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة وابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من اشراف العرب من قريش من بني هاشم سمي ابو لهب لحمره في وجنتيه شخصية مزيون حمر عطر مع ذلك سيصلى نارا ذات لهب ما انفعته اذا احبتي بالله فعلا هذا الدين عظيم وفعلا ان في حاجة الى ان نحمل هم هذا الدين ونحن ابناء فطره وما مولود الا ولد على الفطره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فطره الله التي فطره الخلق عليها إذا نحتاج فعلا أن نحرك هذا الخير وهذه الفطرة الموجودة وشبابنا والأمة الإسلامية بخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي كالغيث ما يدرى خيره في أولة أو في اخره البركة ما ندري في المطر هي في أول مطر ولا في آخرة إذن هذه الأمة مبروكة وهذه أمة خيرية والله عز وجل أكرمنا أن جعلنا آخر الأمم وخير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس نحن وعياكم من أمة محمد أمة الدعوة أمة الرسالة كل من دثر الدين أرسل الله عز وجل وبعث نبي وأرسل رسول ليحيي هذا الدين ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا هو آخر الأنبياء والرسل وهذه الأمة هي أمة الدعوة تتحمل وتعمل وظائف الأنبياء والرسل والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 114 أو 124 الذين ماتوا ودفنوا في الجزيرة العربية هم عشرة آلاف أين البقية؟ في مشارق الأرض ومغاربها يدعون إلى لا إلهة إلا الله وشبابنا اليوم فيهم خير وسبحان الله لا تتعجب يعني أحد الشباب وكان مشهور بالأغاني معروف أسأل الله ان يغفر له يرحمه كان يحفظ القصيدة إذا كان يغنيه فنان قبل هدايته تعرفونه يعني أبو عكش معروف عندكم كان قبل أن يغني الأغنية كان يقراها مرة واحدة ويحفظ القصيدة من مرة واحدة حتى أنا من الناس اللي حولها أقول له تكفى لا تفشلنا ترى في تسجيل يعني لا تلخبط خل القصيدة مفتوحة فيتحداني ويقلب القصيدة ويتحدى أن يخطي في القصيدة أعطاه الله قوة الحافظة والذاكرة وهذا الحفظ كان مستغله في الأغاني لما هداه الله عز وجل حافظ القرآن في أربعة أشهر لأن الشيخ بعد قال يجيس راجع ولا كان يحفظه شهرين حتى صار كل ما كتاب حفظه خطا أنهم يعطونه كتاب ولا شيء خطر عليه فخلال سنة يحفظ متون في العقيدة ويصبح إمام خطيب جامع اللي يجي الساعة عشر يصلي بالشمس في, في البرة قبل سنة كان عكش على الأرصفة وفي الدوار الثمامة يعزف واليوم إمامه خطيب جامع يحفظ القرآن ومثول العقيدة ويلبس بشت من افخم البشوت ويقبل على رأسه ويقول حي الله الشيخ ويستاهل لأن الشيخ هو كفو سبحان الله هذا الدين عظيم يا شيخ لا تقول فلان هذا ما الله بهديه فلان هذا ما فيه بالعكس سبحان الله حنا الآن نحمل المسؤولية لكم يا شباب اليوم أنتم مسؤولين عن الدين الدين مسؤوليه الجميع والشباب حتى وإن كان فيهم ما كان من المعاصي والذنوب والتقصير لكن والله فيهم خير وبعكش قال لي مرة كلمة قال لي يا سلطان أي مكان عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه تعجبت من كلامه يقول أي محل عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه يقول الله عز وجل تحدثوا اخبارها يقول العباس اي تشهد على كل عبد وامه ماذا صنع على على ظهرها فهذه الارض وهذه البقاع بتتكلم فبديت انا واياه نروح استراحه عند الفحص ونروح للطعس في شارع الموت خابرين عارفين شو مسوين فيه القوارير المدفنه اناث والروح لبيت فلان وملحق فلان والشاليه الفلاني والمكان الفلاني حتى يوم الايام طرى على مكان او بعيد يعني في جده فقلتي اباخذ بوصيه خالد وأروح أذكر الله عز وجل فيه هذا المكان مكان معزول يعني مطوع ما في امل يطبه ممنوع ممنوع عادي طبه يا الله وصلت عند البوابة وسلمت على الأمن اللي هناك وقالوا واش عندك قلت والله ودي أدخل قالوا تدخل لا مستحيل مستحيل تبغى قلت أدخل انصدمه اول وأول مرة مطوع يجيه ممنوع حد يدخله قال لا لا مستحيل ده ممنوع ممنوع آسفين كيا ربع بدخل ما فيها شيء انا دخلت اول ليه ما دخل العين قالوا لا <تصفيق> فسبحان الله ذكرت واحد من ذكرته الاولين حتى الناس وان كان عندهم معاصي ترى فيهم خير وينفعون يحبون الخير ما حد منا يرضى ان يسب الله ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسبون الصحابه ما حد يرضى يسب الدين في ناس على عربده وعلى خمر وعلى عربده لكن مع ذلك اذا جاب واحد كلمه قال احترم نفسك كلش ولا اهل الدين احترم نفسك كلش ولا الدين لا تستهزئ بالسنه اقول ولا كلمه على شعب سبحان الله مع انه في من المعصيه وقاعد يمكن اشرب خمر لكن مع ذلك ما يرضى ان يسب الله ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا دين الله عز وجل وهذه الفطرة ايه شبابنا فيهم خير اتصلت على العربجي اللي في الشاليه جوا كتبه فلان معكم فلان ما <تصفيق> ارحب اخشمك طيب الله يعظك قلت لك قال يا اخوي دخلناك اول وانت ذكرتي <تصفيق> يعني ما ندخلك الحين وانت متطوع قلت هذا اللبي الله يبيض وجهك جر الرجال ودخلني جوا لان ما يدخل الشاليه الا واحد ساكن جوا دخلت وصلت الى القاعه وكانت قاعه طبعا في الهواء الطلق وكان الحضور يعني حضور كثير كثير كثير كثير مره مره ومختلطين رجال ونساء وعرب ودول اللي مع بطله والله المستعان وصلت عندهم وكان عندهم الحبيب راعي البيالات دعيت تعرض قدام الكاميرا زين جزاك الله خير اخر مره ف... فسبحان الله وصلت الى عند المسرح ويوم جيت لقيت اللمبات حمر وخضر قاعده تتقلب كذا ف واصلة فرقة من الامارات إزام الله خير محتسبين ها؟ واصلة فرقة من الإمارات تبغى تغني والفنان موجود عاص بالراسة بعصبة وجالسين ينتظرون لين يعطيهم المقدم المايك عشان يبدون في الأغاني حفلة غنائية وصلت عند المدير وسلمت عليه وقلت له طيب الله يجزاك خير ابي عشر دقائق قال ايه <تصفيق> قلت معليش عشر دقائق قال تعمل ايه قلت ابغى اذكر الناس بالله <تصفيق> ابغى انفذ الوصيه اي مكان عصيت الله عز وجل فيه اذكر الله عز وجل فيه قال بتقول ايه لا لا لا لا, لا ده ممنوع مستحيل لا وانا ويا الرجال يقول لي مستحيل وممنوع حتى حسسني بالذنب بغى يقول لي استغفر بغت استغفر حسسني عزيت اني أذنبت واني انا على خطا وعلى الصح بعدين قال للناس لولي ما يبغونك أصلا هم يعني جو عشان الفنان والفنان ينتظر وجايبينه بفلوز بدعمه بسهلة تبني الحلال بس عاشر دقائق وأنا أعطي المايك للفنان خليه يكمل الحفلة ولا يهمك مني ومنه مني ومنه الرجال يبغى يصرفني ومعي بعض الأخوان مطاومة احتسبيل زام الله خير قال خلاص تعالي بكرة وديلك ثلاث ساعات قل لي معي فرحوا والله وافق وافق بكره ثلاث ساعات قلت على مين يا الحبيب <تصفيق> تمشي علي والله لان طلعت لي حط عند البوابه ويحط عظمين وجمجمه <تصفيق> ويقول ممنوع الدخول <تصفيق> آه يلعب علي الشاهد حاول تقنع قال لي بكره ثلاث ساعات بكره يمكن الحضور ذا ما يكون موجود بكره اصلا بتنتهي الحفله بيروحون الناس بعدين حنا نبغى مزاحمه بين الحق وبين ايش بين الباطل والله والله في نفسي في قرارة نفسي ما ابغاهم يحطون لي محاضرة معزوله على الناس ابغاك تحط لي محاضرة وجنبي فنان يغني وعطنا المايكات وشوف الناس يجيون للخير ولا يجيون للشر والله أن امه محمد فيها خير وان التزاحم الآن على المحاضرات وعلى الندوات وعلى المخيمات الدعوية اكبر دليل وأكبر شاهد حتى بعض الناس يقول مساكين مطاوعة حطيلهم مخيم ما عندهم أحد مساكين مساكين وين المساكين ما نقدر نشربهم مويه من كثره والله يعطيك العافيه <تصفيق> وين المساكين والعالم بالالاف وين المساكين والناس تبي الخير وفيها خير حتى واحد من المسؤولين لما راى بعض المحاضرات قال لا لا لا مستحيل انتم ركبتم الصور على بعضها وجيتم تعرضونها قدامنا عشان تكثرون الحضور قلنا لا ما عندنا غش حنا حنا على وضح النقا هذا هو الحضور اللي حضروا وهذا هو للناس اللي جوا تزاحموا اذا نريد صراع لأن الصراع قائم الى قيم الساعه بين الحق وبين ايش وبين الباطل والله ثقوا ثقة بالله عز وجل إن الحق سوف ينتصر وإن كان قليل قليل من الحق يدمغ الله عز وجل بهش الباطل وأعطيكم قصص وشواهد اسمع بس خلنا نشخص ارتفعت فسبحان الله لما وصلنا عند المسرح وحاولنا نقنع الرجل تبي شيء برأيكان الله حاولنا نقرع الرجل أخيري بالفكة مني در أني مطوع لزقة قال إذا مطوع هذا ما في حيلة خلني نعطيه عشر دقائق وخلي يضف وجهه المطاوع اللي معه قلت زين أنا أبغى صراع بين الحق والباطل لأني يا أخواني ثقوا إن الناس بعد النور ما عاد تقبل إيش تكلموا وشيكم بعد النور ما عاد نقبل إيش ظلام والله ما عاد نقبل الظلام تنقص الدنيا تسقط الاسهم وتروح نسبه تخسر المنظمات العالميه البنوك العالميه يعني راس تسقط والله ما علينا خلاف والله نستطيع ان نعيش والله ان نعيش على قله التمره وغضاره خلفه إن نعيش عليها ما عندنا خلاف لكن ينقص الدين والله ان اكبر مشكله اكبر مشكله ان ينقص الدين في حياتنا ولا ما في مشكله لو تنقص الدنيا اصلا كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته محمد صلى الله عليه وسلم يسكن في حجيرات الصبيه يعبثون بالسقف يربط الحجر والحجرين على بطنه اذا اراد ان يسجد يغمز عائشه تكف قدميها هذا بيته صلى الله عليه وسلم لا تقول كان فقر فتحت البحرين واتوا بغنائمها وكنوزها واعط النبي صلى الله عليه وسلم الوادي الوادييه من الابل ومن الغنم ما همته مع ذلك ما قال اطور الحجيرات حقتي بكبرها هذه واجهه هذا بيت رسول الله لا لا لا لا عاش فيها الحجيرات مع الفتوحات والانتصارات والغنائم ومات صلى الله وسلم فيها ودفن فيها ما تغير فيها شيء لا سراميك ولا تعتيق ولا حوشة ولا شيء يا الله ما كانت تهم الدنيا وعاش الصحابة سبعين من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يربطون بطونهم يسقطون في المسجد من شدة الجوع أصحاب الصفة وغيرهم وغيرهم وغيرهم الصحابه مع ذلك مهمتهم كانوا أسعد الناس اذا اليوم نستطيع أن نعيش بدون دنيا لكن ما نستطيع أن نعيش بدون دين والله يا بعد النور ما عاد نقبل ظلام أبد ولو تطفي الأنوار اللي هنا موجودة الآن ما عاد يبقى في القاعه منا ولا واحد خلاص يمكن نجلس نجامل شوي لكن بنطلع لذلك الصراع قائم ولو تابس يعني قصة موسى عليه السلام لما كان فرعون يخشى موليد بني إسرائيل كانوا يقتل بني إسرائيل لما قلوا العبيد والخدم صار يقتلهم سنة ويتركهم سنة تتوقعون موسى عليه السلام اللي كان يخشى فرعون ويقتل بني إسرائيل عشانه أتى في السنة إيش اللي مسموح للابناء يبقون ولا يقتلون يا شيخ يقتلون يا شيخ الله قادر يجيبه في السنة اللي ما يقتلون فيها لكن شوف التحدي شوف القوة شوف الصراع شوف الانتصار يا الله يا فرعون في السنة اللي يتركون فيها وولد موسى في السنة اللي يقتلون فيها طيب فرعون يخشى موسى وين تربى موسى <تصفيق> في قصر فرعون وفي أحضان فرعون هذا اللي كان يخشاه اذا الصراع قائم الى قيم الساعة وسوف ينتصر الحق مسكت الأخ المسؤول قلت لتك في أبو الشباب عشر دقايق وأنا بنفسي أعطي المايك للفنان خليه يغني بس أعطني أنت المايك سلمني أبي في يدي قال عشر دقائق بس قلت عشر دقائق واطلع في المسرح والحضور يحترون الفنان الفنان من الامارات ما يبقاش الاسمه الله يستر علينا وعليه واحد عاصب راسه لا كيف يكون فنانين هم واجد ابلشوا <تصفيق> كل يوم فنان اشياء طلعت على المسرح وكان الفنان ينتظر تحت فاول ما طلعت على المسرح شافون الناس وش سووا اضحكوا يحسبون فقره تمثيليه قالوا لن تبدو مطوى خبر لا بيمثل ولا بيمشي يجايبينه ليش ما يدري اللحيه حقيقه ولا تركيبه وش جابه هنا اصلا سلمت عليهم وبديت بقصه قصتين طرفه طرفتين ثم اعطيتهم قصه قويه وهم جاء في النص قطعتها قلت اعتذر انتهى الوقت وانا والله ودي اكملكم القصه لكن تعرف منعوني قالوا عشر دقائق وانتم ما جيتوا عشاني انتم جيتوا عشان الفنان وهو قاعد يحتريكم الآن تحترونه وانا ان شاء الله اقابلكم مرة ثانية مع السلامة الا الصوت يوم بدأ من وراء كمل كمل يوم طواء والثاني يقول كمل واللي يقول يا اخي من الليلة من الاغانة كمل يا شيخ يا اخي فكنا من الفنان <تصفيق> قلت نعم <تصفيق> ما اسمع والله يا ربعي والتفت وجه الفنان ذا كبره اسود قلت احسن <تصفيق> قلت <تصفيق> لا بس الفنان مسكين يعني جاي عشانكم قالوا ما بيه والله <تصفيق> <تصفيق> الربع تحس بالعزه فعلا الناس فيها خير يا شيخ ملوا من الاغاني ملوا من المعاصي خلاص عندهم شيء يسمعوني لاول مره يسمعوني يبون كمل ملوا جيت لحد عندهم غشيتهم في اماكنهم والنبي كان يخشيهم في عنديتهم خلاص وصل الخير لعنده وده يسمع وده يسمع يبغى هذا الكلام اللي هو محتاجه ولا حاجه لهالكلام اشد من حاجه للطعام والشراب مل من المعاصي ضنك الشباب اليوم خلاص بعضهم ينتحر بعضهم يقتل نفسه بعضهم تعبان نفسيا كل من المعاصي والذنوب هي اللي نقصت علينا حياتنا الشاهد بديت اكمل طبعا سويت مقارنه وقالوا كمل كمل وقلت راح فيه الفنان والفنان اشوف يضف عفش وراح وانا قاعد تستمر اكمل وكمل وكمل ويوم طلعت من المحاضرة الأعظام يتوجعني وظلوعي أنا مدري عن نفسي المحاضرة استمرت إلى الساعة وحدة وأنا أشوف الناس جايز لهم مبسوطين وقاعدين أتكلم وسولف ومن قصة في قصة أو من سالفة في سالفة وتذكير وكلام استنسوا العالم والله الربع أني نزلت من مسرح الساعة وحدة وإن الناس على الكراسي خلاص بعد يبغون زيادة لو في واحد ثاني بيتكلم ما عندهم مانع اذا فعلا نحن في حاجة إلى أن نوصل هذا الخير للناس وأن نغشيهم في أماكنهم وعنديتهم وترى الناس يبون خير وفيهم خير بعض المغرضين يكتب ويقول ان الناس ما يبون ذكر ولا يبون كلام وملوا وهذا المطاوع مسكين حطي مخيم ما عنده محد والله الناس زحمة والله المخيمات زحمة كنا في جدة كان عندنا مخيم عند ساحة المطار القديم وجنبنا كانت حفلة غنائية وكان فيها فنان جاي من الكويت ما نبقى يلسه ما بعد تعرفونه وسبحان الله الحضور ذي الليلة عندنا في المخيم ألف الحضور ذي الليله ألف الفنان لما صعد المسرح وجنبنا مو بعيد لما صعد الفنان اللي جاي من الكويت بيغني وجد اللي قدامه سته سته اشخاص وزعل قال أنا يحضرون لي سته ايش الكلام هذا ايش صاير هنا بالبلد قالوا له المنظمين معليش المعذره اطلب عزك يا فنان بكره بنوريك بذا نطوعوا يا شلة اللي حط المخيم بنوريك فيهم <تصفيق> يا الله ومن بكرة أرسلوا هذا الباص الخمسين راكب يدور في الشوارع في جدة وأي شاب يركب يحصل على ميتين ريال وكربون وجبة عشاء من الوجبات الجاهزة السريعة القاعة مكيفة سبلت أنواع العصير كوكتيل طبقات كل أنواع العصير عندهم المويه في قلاصات يعني في كيسان مويه باردة روائح عطورات وعود عود حنا يا الربع المخيم اللي حنا فيه مع الحضور ستة عندهم المخيم اللي حنا فيه مخيم المكيف صحراوي تك تك تك تك تك تك تك تك تك وحر ورطوبة فيه جده وخمسة واربعين الف الريح تصنان تسرع الحيمات يعني والله العظيم تكت نفسك وانت تسولف في القاعة رائحة تقولها ما شاء الله تقول بحوله لا تيوس ولا الشاد مع ذلك الربع المويه المويه بس المويه جبنا واحد متبرع صار قيمة المويه عشان يشربون مويه الحضور قالوا خمسين الف, خمسين الف اعتذر اللي جاي بتبرع من اول مسوي فيها جاء الدعوه ما يلحق قال لعله في الميزانية القادمة وراح يا اخواني مشكلتنا لو نروح الان مع اي شاب معنا يقوم مع سياره ونطلع الى سيارته نجدها المؤسف 400 شريط كلها اغاني صح ولا لا سبب في قسوه القلب ومن الناس من يشتري له الحديث يقول المسعود أنها انها الاغاني تنبت في القلب النفاق بريد الزنا قسوه القلب اللي قاعدين نحسبها بها من الاغاني اللي 24 وعشرين ساعه شغاله معنا نسمع خير نجي في مجال خير ونطلع للاسف ونسمع اغنيه تشتت الخير اللي عندنا إلا واحد قال لي مرة قال أنا والله شف أشريطي كل الا إلا واحد شريط إسلامي قلت متى الشغلة قال والله إذا سافرنا ومسكت خط أخاف من على كفر أخاف من سوخات ما أشغلة <تصفيق> سبحان الله هذا اللي عنده خوف اذا عنده صراع داخلي واحد كان يقول يقول والله اني موعد خويتي وإني متعطر الآن قاعد البس وموعد أروح بس والله اني اشعر بخوف من الله في قلبي قلت إذا كنت صادق والله أنت تهتدي ثم والله أنت تهتدي ولا أحنث في, دعاء في حلفي لأن معناه عندك صراع داخلي بين الحق وبين الباطل وسوف ينتصر إيش الحق وفعلا تاب واستقام وهداه الله عز وجل اذا يا اخواني فعلا حنا قلوبنا طيبة وفينا خير اذا لازم نفعل هذا الخير والله أنا في مستشفى من عند مدمنين أقول حديث بريده عند أحمد واهل السنه السنة نقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كل المدمنين فقد كفر. كافر, كافر يمطوّى يعرفوا الحديث ويعرفوا الآية إذا جئت إلى الواقع اللي هي الصلاوات اليومية هل صلوا ولا ما صلوا كلهم اللي يقولون فقد كفر كلهم ما صلوا في أحد منا يعني ما يعرف حكم ترك الصلاة حنا ولا الحمد لله ما يخلص الشاب عندنا ثانويه إلا صام كتاب التوحيد كامل يعني ما شاء الله عقيدة يعني شباب عندهم مستوى أو حصيلة علمية طيبة يخلص ثانويةه وعنده حصيلة طيبة إذن سبحان الله يعرفون الأحكام ويعرفون لكن هذه المعلومات كيف تصير معمولات جزاء بما كانوا يعملون يعملون حنا اليوم نقول عبارات نقول إنا لله وإنا إليه راجعون هل فعلا يا شباب اليوم حنا عشنا لله وفي الله وبالله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هل فعلا إن حيينا حياة ترضى الله عز وجل أبغى كل واحد منه يسأل نفسه هل حياتك على ما يرام ولا حياتك افلام رايح فيها إذا لازم نصلح خل الباقي للباقي يا أخي ماعد باقي من العمر هذا اللي راح إذا اليوم نعيش في أنفسنا ونحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل ونعلم الناس هذا دينك هو الدين الآن الثاني في العالم وباذن الله في السنوات القادمة سوف يصبح الإسلام هو الدين الأول في العالم وصار سبحان الله الناس يسلمون بأقل العبارات وأقل الكلمات واحد يقول قبلت لي واحد نصراني يقول طلبت منه ثلاثة أشياء شوف ما حدث عليه ولا جاب لشريط ولا أعطاه مطوية ولا جاب خطيف الحارة يتكلم عليه قال ابغى منك ثلاثة أشياء إذا جامعت زوجتك لابد أن تغتسل زين شف شي طهارة نظافة إذا جامعت زوجتك لابد يا النصراني أن تغتسل قال طيب سهلة يلا تنظف ما في مشكلة إذا قضيت حاجتك لابد أن تغتسل قالوا يلا ولا فيها شي قال ولا تأكل لحم خنزير تأكل لحم حلال مدة كم قال مدة شهر سبحان الله لما عمل بهالأشياء هالنصراني ثلاثة هلأ ثلاثة اشياء شهر كامل بعد الشهر جاء واخذ هذا الرجل يقول وديته مطاعم تبيع لحم خنزير يقول والله من يوم شم ريحة الخنزير هو مرجع تقيا وأخرج ما في بطنه ما استطاعني شم يقول كيف انا سنوات اللي راحت كيف كنت آكلها أنا ما تقبل ريحتها الحين ولما يقول دخل إلى دورة مياه اكرمكم الله طبعا دورات المياه برا في الغربنات ما فيها بزبوز لأنه ما يستخدمون مايا يلا قلبه وانت ماشي فيقول لما جاء يدخل دورة المياه ما استطع دخل وطلع واخذ جيك مويه وجاء دخل مرة ثانية يقول ما استطاع انه يقضي حاجته بدون مويه، يقول الآن لما اقضي وطري واجامع زوجتي يقول بعدها اجلس احس اني فيني ريحة وان جسمي يحتاج يقول اروح على طول اغتسل ما اقدر سبحان الله شوف الحين لو نجلسين في هالمجلس في هالقاعة وفي دخاني عجعج عج فوق هل نشعر بالداخل هذا؟ نحس في دخان مستحيل لكن لما يجينا واحد داخل من برا من الهواء النقي من الخارج ودخل جوا يقولي الربع أنتوا راقم جالسين في هذا الدخان ذا افتح دراجش والعلم كيف والعلم روعة حنا لأننا جالسين في الشيء ما نحس به لذلك شبابنا اليوم لما يغرقون في المعاصي وقاعدين على معصية انت تجي تنكر عليه هو ما يحس أصلا انك أصلا تنكر عليه يقول شنو مسوي تقول واحد قلت تقلى قلت تقلى انت وجهك وش انت من عليه تقول واحد استغفر يقول ما المستغفر استغفر انت <تصفيق> يا الله ليه لان اصلا يشعر من الداخل انه مهم سوي معصيه يا الربح ان الان الشهوه اهلكتنا حتى في عباداتنا بعطيكم هالقصة باقي وقت بعطيكم هالقصة هذه تعرفون حمض رضي الله عنه غسيل الملائكة في ليله زواجه وليله عرسه دخل الى زوجته فلما دخل إلى زوجته طبعا ليله العرس ليلة الحمراء يسمونها الشباب ليلة الفلة هي حلال فلما دخل حمض الله رضي الله عنه إلى زوجته سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري خرج من زوجته وكان جنب رضي الله عنه يعني قضى شهوته والصحابة يسألون يا رسول الله أرأيت أنا يأتي أحد منها شهوته ولا هو أجل قال نبي الله عليه لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ يعني بعد هو في عبادة ومأجور عليها مع ذلك لما سمع المنادي نادي خرج من غرفة زوجته ومن بيته الى ومن فراشه إلى فراش المعركة ثم قتل رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى حنظر يغسل بماء المز تغسل الملائكه على صفائح من ذهب بين السماء والأرض فاسألوا زوجته جميلة ماذا كان عليه فسالوها قالت والله ما أعرف عنه شيء إلا أنه خرج إيش جنب يعني استجابه لامر الله عز وجل ما خلى حنظله يغتسل لو حنظله قعد يغتسل يمكن ايش يتاخر عن ايش عن نداء الله ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي وبالجنه ابشري عشان ما يتاخر حنظله خرج الى ساحه المعركه وقتل وهو على جنابه فغسلت الملائكه واصبغ غسيل الملائكه حنظله كان في شهوته كان في عباده يقضي وطره في ليله عرسه ولكن قلب معلق وعقل معلق بمن بالله عز وجل حتى هو في شهوته كان قلب معلق مع الله سمعتوا حنا خليله خل العرس واحد من الشباب يعرس والله الطق عليه تبي قومه صلاه الفجر والله ما يقوم يا كثرهم يقول ها رجال <تصفيق> <تصفيق> احد فاضي بعضهم والله يا جوف البش في الحوش <تصفيق> بعضهم ده ايام ما يطلع تسحب برجله امه ما يطلع الليله الحمراء هذا ليلة عرس خرج إلى المعركة عندنا نبي يطلعوا يصلي الفجر بس في جماعة المعرس يصلي الفجر وجماعة جماعه <تصفيق> الله مستعان فلذلك اضطرها واحد من الشباب ليلة العرس ليله كان معنا كان بيجي معي ابو حسن ليلة العرس يقول, يقول قالوا للمشايخ الاخوان الطيبين قالوا لازم نصلي ركعتين قالوا تبون عشرين ركعة بس دخلوني <تصفيق> يقول جاني شايف في قصر الأفراح ولعب عليه قال يا ولدي انتبه ترى البكر تنحاش تنحاش متى يا حبيبي تنحاش على وقتكم الشيبان الحين <تصفيق> الله تكفل عليك <تصفيق> يقول انا يوم دخلت على مرتي يقول ذليت من وصيه الشايب ان البكر تنحاش يقول وقف البيبان يقول يوم كبرت بصلي ركعتين قلت الله اكبر يقول جاء الشيطان قال خسر خمه <تصفيق> المرة طقت <تصفيق> يقول وانا اصلي يقول التفت واشوف رجلين قلت الحمد لله يقول اصلي ركعتين خفيفه سريعه يقول يوم سلمت اجلستني مين قال السلام عليكم ورحمة الله يقول قد طالب فيها قالت المراه سلم سلم تسليمه تسليم ثاني ميف صلاة معي تلاقي زاك خير <تصفيق> يقول قبض السلام عليكم ورحمة الله يقول وقتها طقطق الصابي ما أدري وش يقول يقول أنا عرب جي حياتي كلها أول خربانة ما, ما لي في رأي عرقاته كان تعرف هذا ال العرب جا حقين يعني <تصفيق> يقول أقعد يقول أقعد طقطق الصابي قال مدا الله يجزاك خير ترى ورا نص لعث فجر عجيب دوية قالت ما عندك ساعة خراش <تكلمك> لابد فعلا يا شباب اليوم عندنا ننتهض لازم ننتفض نفضه ونتوب الله عز وجل توبة جماعية كلنا يتوب المحسن والمسيء الكبير الصغير ذكر كلنا نتوب لله عز وجل لأن الأمة اليوم واقعة في مشكلة كبيرة وهي الخلط بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة مثل اللي يجمع في قربة وفيها خرم مثل اللي عنده بركة تصب أربع مصبات زمزم وفيها مصب نجاسة فيتغير لونها وريحه وطعمها فتصبح نجسة هذا اللي قاعدين نعيشه اليوم فينا خير ونسمع خير ويا كثر ما نسمع والله لو كل واحد منا بس شوفوا عشان تحيا الأمة كل واحد منا يعني يعرف حديث واحد يطبقه في نفسه تعرف حكم طبقه في حياتك اقسم بالله أن الأمة بخير لو هذه المعلومات اللي عندنا كلنا اليوم نعمل بها تصير معمولات كان الأمة بخير لكن مشكلتنا عطينا الدين أدانينا وأصبح الناس يقول والله يا سمعت لي خطبة والله يا سمعت لي كلمة والله يا سمعت سمعت سمعت طيب نفذت نفذت الصحابة قالوا سمعنا ويش وأطعنا حنا اليوم سمعنا وقعدنا نسمع نسمع نسمع طيب وش التنفيذ وش مقدار التنفيذ في حياتك هو المطلوب العمل ان تسمع عشان تعمل لذلك امه محمد تقول يا بني اطلب علم الحديث وانا اكفيك بمغزلي وكل حديث تحفظه ما يقربك من الله عز وجل فاترك فانما هو وبال عليك حجه عليك كم نعرف من الايات والاحاديث ما مقدار التطبيق في حياتنا اذا الآن اليوم لازم نغلق ابواب الشر عمر يقال اتق الله يجثو على ركبتيه. قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا النبي اتقل الله اليوم تقول اتقل الله يقول اتقل الله أنت وجهك عمر يسمع عنا عذاب ربك لواقع يعاد شهر في بيته ما في مرض إلا هالآية آية أثرت فيه الصحابة تأثر فيهم الآيات والكلمات قتيل القرآن علي بن الفضيل سمع آياته مات خر صريع كم نسمع من العيات اليوم وش مقدار التأثير والله لو الإمام يسهو ولا يغلط ولا يطلع من صورة في صورة ما حد يرد عليه آمين يعني إننا خاشعين والله ما عندك أحد لو تقول وش قرى الإمام أنا قمت في جامع بعد صلاة العشاء وقلت اللي يقول لي ماذا قرى الإمام في الركعة الاولى أعطيه الهدية ولا واحد رفع إيده في الركعة الثانية الربع من بيس تعالوا جيكم ولا حد واحد رفع من اللي صلى معنا ولا المغرب يرفع طيب اللي يعرف قرى الشيخ سعيد أبو ريكان اللي يعرف وش قرأه في الركعة الأولى يرفع إيده. اللي يعرف وش قرأه في الركعة الأولى صلاة المغرب الحين هنا كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة جزاكم الله خير والله عدد طيب عشرة الباقيين مع الخلش أقرأ طيب في الركعة الثانية وش قرأه الفاتحة الفاتحة رك الله يخبر لك جزاكم الله خير زينكم متابعين هذا المسجد الجامع سألتم من الركعه الاولى ما حد رد الركعه الثانيه ما حد رد فالاخير الطفل الصغير قال انا استاذ قلت اذا ما في الا انت الله يخلف على الجماعه تعال وجبته وكنت اتمنى انه يقول قلت يا طيب يا شاطر بما انك متابع الامام ماذا قرى الامام واعطيه المايك قال قرى الفاتحه بغا تعطيه واحد على الجل متطير على بيه قلت للفاتحة ركن غيرها قال هذه معناه يعني مدري قلت من تبطي من الجماعه ما خير يا شقرا اروح اذا يا شبابنا اليوم نبي إعادة نظر نبي نتحمل مسؤولية نبغى نقوم من هالمجلس اليوم نروح أي واحد نشوف منكر يا أخي ننكر عليه بالكلمة الطيبة نسلم عليه يا أخي سلم جزاك الله خير ما يجوز الله يوفق قصر على غاني يا أخي الدخان لا ما من الخير طف الزقارة أي واحد معنا مع شريط مع مطوية يقدمها الشريط والمطوية لها أثر الكلمة الطيبة لها أثر يا أخي لازم نتحرك زير استنفار بعض الناس يقول شتخني انا من وكيل ادم على ذريته ما لي شغل من هو شغل اجل اليهود والنصارى دينهم باطل ومع ذلك يدعون وان دينك حق ومع ذلك في تكاسل عن الدعوة لله عز وجل لان يهدي الله بك رجلا واحد خيرا لك من حمر النعم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ما في احد احسن من قوله يا شيخ ادفع بالتي هي احسن اذا الانسان يقدم قدم كلمة طيبة قدم ابتسامة والله بعضهم يتأثر بالابتسامة شبابنا اليوم يحتاجون من يناقشهم بقضاياهم مشاكلهم، من يبتسم فوجيهم من يحاورهم من يسمع لهم إذا جاك واحد عنده مشكلة خليه يتكلم وانت اسمع له احتسابك العجر وصمتك أمامه وهزت رأسك ذي حتى يفرغ خليه يقول اللي عنده خلي يعني واحد يبغى يطلع وانت يبغى يصير في تصادم خليه يقول اللي عنده خلاص افرغت شوف حتى نبس الله سلم في اسلوبه افرغت الوليد بن المغيرة يوم جاء لما انتهى من كلامه قال افرغت يا أبا الوليد حتى بأحصل الاسماء يدلع ثم بدأ نبس الله سلم يقرأ عليه العايات فإذلك الاستماع للشباب وحوارهم وحل مشاكلهم اسمع خلي يتكلم باللي عنده وخليه يحبك عشان يصارحك بالمشكلة اللي عنده بعدين عطى العلاج وترى العلاج شيء تقليدي أصلا بتقول له خلاص صل وبتزين أمورك وفعلا يصلي ويتصل بك الله يجزاك خير والله انك اعطيتني حل يا الله كنت ناوي انتع بس انت قلت له صل صل وارتاح <تصفيق> يعني احيانا الحل وانت ترسله لي رساله بالجوال حل اي واحد يقدر يقوله بس لما انت ابتسمت له وحضنت وعطيتك كلمات طيبه وخليت يطلع لي في خاطره كلمتين منك حافظ على الصلاه اقر القرآن جربها اسبوع شهر وشوف وأنا ابو نايف تاخرت علينا يا جير. <تصفيق> هيا يشتغل <تصفح> الحين فلذلك يا أخواني اليوم فعلا كلنا نأمر المعروف على المنكر كنتم خير أمة أخرجت الناس، إذن الأمر المعروف على المنكر إذن الأمر المعروف على المنكر مو مسئلية الهيئات ولا التوجيه والإرشاد إذن هذه مسئولية الأمة هذه مسئولية الأمة لازم كلنا نقوم بها الدور كلنا ننصح نوجه نرشد ولله الحمد الشباب في إقبال والله يا شيخ التائبين ما عاد تدري وش يسوي بطل تبلشهم لأشبهم يا شيخ من كذرهم اللي جايك أنا مليت من المخدرات، اللي كسر دخانه اللي يتغير حياته واحيانا الكلمات بسيطة حتى انه كان في البيت شاقم في أهله واحد أمه تقول والله العظيم اني استقبل القبله يا ولدي واني اطر جيبي واني ارفع ايدياتي على سجاتي واني اقول يا الله يا رب براعة ريلة ما, ما, ما رقد له كم يوم عشان يتوطاه ما يشوفه تدعي على ولدها فلذت كبدها قال مساء الله في الطبراني يقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاد عبدي فماذا قال الله سمى الولد ثمرة فؤاد عبده الله اللي سمى ثمرة الفؤاد مع هذا الأم اللي هي رحيمة المسكينة تستقبل القلبة وتدعي على ولدها جعله رأي ترى إلى سهران عشان يتوطى ما عاد يشوفه إذا طلع تقول جعله ما يرجع ولما ولدها تاب واستقام ورجع للمسجد ورجع لله عز وجل وصار من المسجد للبيت يصلي ويعود عند رجالات امه يهمزها ويقول ارضي علي قامت العجيز نفسها نفسها نفسها استدارت للقبلة وقالت الله يجعل يومي قبل يومك يا ولدي الله يجعلني ما ذوق حرتك الله لا يعذبني بموتك بس لانك لا متمدري ايش اسوي في نفسي طيب انت بالامس كنتي تضطرين جيبك وتقولين يلا براعي التريلر اذن هذه هي الدعوه الى الله عز وجل هذه هي الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رحمه للانسان من الذنوب وأعظم ذنب الشرك الظلم ورحمة للعسرة والعائلة مسكين العائلة اللي عندها واحد مجرم في البيت ولا مدمن ولا عاق ولا متعب العوائل والأسرة والبيوت اليوم فيها أسرار وفيها مشاكل مساكين بعضهم ما يرد يتكلم ولا يقدر يخاف ان أحد يعيره أحد يعيبه أحد يقول له شوف ولد فلان فيه ملاخته وينتظر ويكبت ويسكت حتى تصبح الطامة الكبرى أن نسمع عن شاب قتل امه او قتل ابوه او احرق بيته او قتل العائله كلها او زنا بمحارمه ما كنا نسمع بهذه لكن اليوم للاسف لذلك بسبب قله الدعوه لما الدعوه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الله من بيوت الملحدين موحدين ابو جهل اخرج الله منه من عكرمه وعقبه بن معيط ام كلثوم وغيرهم ملحدين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدعوة الى الله عز وجل أخرج الله من بيوت الملحدين موحدين يشهدون الله إلى الله محمد رسول الله وأباهم في الشرك واليوم لما قلت الدعوة في حياتنا أخرج الله من بيوت الموحدين ملحدين واحد أبوه إمامة حمامه حرم حمامه مسجد كما يقال في رات المسجد يصلي شايق من هل الخير ولد بتعث بره كم سنة ورجع من أمريكا ونام عند أبوه أول ليلة راجع توه الحفلة في استراحة توه ما بعد وأول ليلة جاء أبوه قال يا ولدي بالحجوم قم قم صل قام الولد قال واي يسأل وش فيك وش بلد وراك صحيح ند الوقت ما موعد استيقاضي قال وش قم صل جعلك قال وشو قال خلاص خلاص خلاص هذا مل واحد وهذا ولده راح يدرس برا وجانا متغير أفكاره قال. وات قال اقول صلى اعطيك من الحاجون وش اللي وات صلاه الله اكبر اي المسجد قالوا اوف الى الان الى الان على تخلفكم الى الان رجعيه الى الان وانتم تركعون قال الشايبي والله الركوع نطلب الله الغفراه خيال البطاق ابجع لك فسبحان الله ابوه في المسجد موحد ومصلي صايم ولده رجع ملحد يقول ما فيه، نحن خلقتنا الطبيعه اشجار نبتة اي هذه الافكار اللي عندهم اذا بسبب التقصير في الدعوه الى الله عز وجل واحد من الشباب هنا عند محطه لقى فلبيني قال عبظ يا صديق تبلش <تصفيق> <تصفيق> تبد عليه قال مسلم قال لا كريستيان قال ما شاء الله خلاص انا اجيب لك بوك اسلام اسلام جود كويس انا اجيب لك كتاب قال الفلبيني انت كذاب قال, ها؟ ها. <تصفيق> قال ليش يا صديق ايش في كلام انا كذاب انا أجيب لك بك قال انا لي 13 عشر سنه هنا في الرياض وكل من عب عندي بنزيم وقال لي انت مسلم قلت لا قال بجيب لك كتاب ولا عينته لا عينته دي مترجمه ولو قال ما بيجي <تصفيق> وقال هو انا بالروح ما بيجي بس عاد قال يعني انه راح ولا عاد عينته يعني كل واحد مني يمر واحد يسأل انت مسلم يقول لا أكيد منا واحد واعده في يوم الأيام قال بجيب لك كتاب على الإسلام راجح حساباتك هل عطيتك كتاب على الإسلام كم مرة صار الموقف معنا أحد صار الموقف وقال واحد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله يغفر أنت عينت واحد كافر وقلت بجيب لك كتاب على الإسلام ولا عطيته تذكر مكانه تكفون الليله ولا بكره نزرقلها انا حتى تذكرت فلبيني في, في مطعم الله يسعدك لشتم فاي واحد منا واعد واحد أن يعطيه كتاب على الاسلام ننساه الانسان ينسى وسمي الانسان انساه لكثره الزيانه لذلك اشياء طمعت حديث ما يبغاك تعطيه الكتاب لان ممكن بكتاب واحد يسلم ممكن مطوية بهلا لا تسلم فلذلك اي واحد منا واعد واحد أن يعطيه كتاب على الاسلام ولا عطاه يتذكر ويروح له لعله يلقاه قبل ينقل قباله ولا يروح مكان ثاني الله يوفقنا وياكم نجمعنا وياكم جنات النعيم حقيقه يعني الاخوان جزاهم الله خير عندهم ترتيبات وجوائز فاصلى الله عز وجل يجمعنا وياكم جنات النعيم ونسال الله عز وجل ان يحرم هذه الوجوع النار اجمعين وان يثبتنا على الدين بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ونسال الله عز وجل ان يوفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين ونسال الله عز وجل ابشر بالقصيده واسال الله عز وجل ان يرد لنا ابو خالد ولي عهدنا الامير سلطان سالما معافى الى ارض الوطن الى اهله واحبابه اما القصيده جزاك الله خير ذكرتني يا الله المعبود رحمن رحيم يا اله الكون خلاق الانام بك الهي نستجير ونستقيم عالم ندبلنا من جوف الظلام يا ودود يا غفور يا رحيم يا ودود يا غفور يا سلام طالبك يا الله امنا مستديم خلطر طرف العين بالراحة ينام الا من أمانة العقل السليم لا يجي في المملكة زيغ الكلام راعي التفجير تفكير السقيم ولا كيف يذبح مثل من دم حرام وذبحه الذم حرام من قديم لا يجي للقول تعتيم وغمام مغوي الجذعان شيطان الرجيم ولا على الفتنة مع العالم وقام وقامت الفتنة تسيم وتستهيم، وقامت الفتنة تهيم وتستهيم، ويظلمون الدين دين الاستقام واحمد الله يوم حاكمنا فهيم سكت الفتنة بحكمة واحتقاب. راعي الصملات يا الحر العديم أشهد النبي متعب حر ما يضام. الأمن استاهل. وحمد الله يوم حاكمنا فهيم. سكت الفتنة بحكمة واحتكار راعي الصملات يا الحر العديم أشهد أن أبو متعب حر ما أيضا ألعى من أمانة العقل السليم تكفون يا شباب تكفون لا يجي في المملكة زيغ الكلام سلامتكم